فسَتُبَصِّرُ وَيُبَصِّرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ إِنَّ رَبَكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا رَاضَ اللَّهَ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَلَا تُقْعِلُ الْمُكَذِّبِينَ وَالْضُلَّ وَتُدَهِّنُ فَيُدَهِّنُونَ ولا تطع كل حلاف هم 112. هماز مشاء بنمين 113. منع للخير معتد أثيم 114. بعد ذلك زمين أن كان ذا وبنين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 أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ وَغَدَوْا عَلَى حَضْرِ قَادِرِينَ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَقَاصِرُونَ بَلْ نحن مَحْرُومُونَ قال أوسقهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يَا ويلنا إنا كنا طارين اَسْأَ رَبَّنَا أَنْ يَبْدِلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ إِنَّ للمستقين عند ربهم جنات نعيم. أفَنَجَعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ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 وَإِيَّاكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا يُزْلِقُونَ كَبِئْرَ صَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الْذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ